تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا إهدنا الصراط المستقيم 110. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم